قم الليل يا هذا لعلك ترشد الهك ومن اداب قيام الليل ما يلي اولا ان ينوي عند نومه قيام الليل عن ابي الدرداء رضي الله عنه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 عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة يشو صفاه بالسوار ثالثا أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاة رابعا السنة أن يسلم من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة خامسا ان يوقظ أهله فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء رحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت في وجهه الماء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 حتى يذهب عنه النوم فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ثامناً ألا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر حبلا ممدودا فقال ما هذا قالوا لفلانة تصلي من الليل فإذا غلبت تعلقت قال قال فلتصل ما عقلت فإذا غلبت فلتنم